وَلَنَقَضِيَ السَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ احْمَرِ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 نَجنَاهُ بِصَحر نِعمَتَم مِن عيادِن كَذَلكَ نجزم شَكَ وَلا قَدَأَ ذَرَهُ بَقُنشتَ نافَتَ مَا وَلَاو قَادَ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَاو قَادَ صَبَحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدكر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 وَكُلُّ شَيءٍ فَلُوه فِي الزُبُ وَكُلّ صَغير وَكَبيرٍ مُسْتَقَبْ إِ المُتَّقينَ فِي جَ النَّاتِ وَنَهَر فيِيمَ قادِ صِذِقٍ نعندَمَلكِم مُ